الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون 119. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون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 112. وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين 113. وإنا إلى ربنا لمنقلبون 114. وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم أتخذ من ما يخلق بنات وأصغاكم بالبنين، وإذا بشّر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلاً ظل وجهه مسود وهو كظيم، أو من ينشئ في الحيلة وهو في الخصام غير مبين؟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 أَمْ اتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا ان وجدنا اباءنا على امه وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إلا قال مترفوها إن وجدنا أبا على أمتي وإننا على تذون قال أَوَلَوْ جِئْتُم بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ أَبَاكُمْ قَالُوا إِنَّ بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ فَأَنْتَ قَمْنَا مِنْهُمْ فانظر كيف كان عاقبة المكذبين 113. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون 114. إلا الذي فطرني فإنه سيهدين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 112. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر بِهِ به كافرون 113. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم 114. يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بَعْضًا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون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 124. لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون 125. ولبيوتهم عَلَيْهَا وسررا عليها يتكئون 126. وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا 112. والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين 114. لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون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 فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ وَاسْأَلْ مَن أُرْسِلَ مِن قَبْلِكَ مِنَ الرُّسُلِ لَئِنْ أَجِئْتَهُم رحماه آل هتين يعبدون ولقد أرسلنا موسى بأياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءه بأياتنا إذاهم منها يضحكون 112. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون 113. وقالوا يا أيها الساحر دعوا لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ وَنَادَا فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمَ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ أَمْ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين 112. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين 113. فاستخف قومه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 وقالوا أآلهتنا خير أم مَا ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إنه وإلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل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 112. إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم 113. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أنت أتيه بعثته وهم لا يشرون الأخ الاو يومئذ بعضهم لبعض عذون إلا المتقين 112. يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون 113. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين 114. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون.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 112. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنا يؤفكون 113. وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون 114. فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون